وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله ان الله تعالى ان الله تعالى خلقكم لحكمة عظيمة جليلة الا وهي عبادته جل وعلا وحده دون ما سواه قال تعالى وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون وامرهم تعالى بما خلقهم لاجله فقال سبحانه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وهذا امر عام لجميع الناس بأمر عام وهو العباده الجامعه لامتثال اوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره اذ العباده هي طاعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال الاوامر واجتناب النواهي وهي شامله لجميع مناحي الحياه دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها إن قياداً تاماً لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن تكون حياة العبد قائمةً على شريعة الله تعالى يُحِلُّ ما أحلَّ الله ورسوله و اي يحرم ما حرم الله ورسوله خاضعا في حركاته وسكناته كلها لشرع الله تعالى فلا يكون عابدا لله من يخضع لربه في بعض جوانب الحياه ويخضع للمخلوقين في جوانب اخرى بل لا يصح اسلام العبد الا اذا امن بالله تعالى ورضي بحكمه في القليل والكثير وتحاكم الى شريعته وحدها في كل شأن من شؤون حياته في الانفس والاموال والاعراض والا كان عابدا لغير الله تعالى ايها المسلمون وان من معنى لا اله الا الله ومقتضاها الحكم بشريعه الله والتحاكم اليها وان لا يطاع مخلوق في معصيه الخالق فيجب على من قال لا اله الا الله الحكم بشرع الله والكفر باحكام الطواغيت والانابها لان التشريع حق لله وحده فمن وضع قوانين يحكم بها بين الناس بدل شريعه الله تعالى فقد جعل نفسه شريكا لله سبحانه ومن اطاعه في ذلك فقد اشرك بالله العظيم وقد بين الله تعالى ان الدين عنده هو الاسلام وانه لا يقبل دينا سوى فقال سبحانه ان الدين عند الله الاسلام ان الدين عند الله الاسلام قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الايه اخبار من الله تعالى بانه لا دين عنده يقبله من احد سوى الاسلام وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق اليه الا من جهه محمد صلى الله عليه وسلم فمن لقي الله بعد بعثته محمدا صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل كما قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وقال في هذه الايه مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الاسلام ان الدين عند الله الاسلام انتهى كلامه رحمه الله فكل من يدين لله بغير دين الاسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده فعمله مردود غير مقبول بل لا يكون مسلما لان دين الاسلام يتضمن الاستسلام لله وحده اخلاصا وانقيادا لرسله فاذا لم ياتي به العبد لم ياتي بسبب النجات من عذاب الله والفوز بثوابه وكل دين سواه فهو دين باطل وهو دين الجاهليه كما قال تعالى اف حكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يقنون قال ابن كثير رحمه الله تعالى ينكر تعالى ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المستمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والصلاحات التي وضعها الرجال بلا مسند من شريعه الله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 قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهوديه والنصرانيه والممله الاسلاميه وفيها كثير من الاحكام اخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير رحمه الله تعالى ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكموا سواه في قليل ولا كثير قال الله تعالى اف حكم الجاهليه يبغون ان يبتغون ويريدون وعن حكم الله تعالى يعدلون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ايوا من اعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وامن به وايقا وعلم انه تعالى احكم الحاكمين وارحم بخلقه من الوالده بولدها فانه تعالى هو العليم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء قال الحسن رحمه الله تعالى من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهليه وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الناس الى الله عز وجل ملحد في الحرم ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه ومطالب دم امرئ مسلمين بغير حق ليحرق دمه رواه البخاري انتهى كلامه رحمه الله بل اخبر الله تعالى ان من حكم بغير شريعته فقد اشرك بالله العظيم اشرك بالله العظيم الشرك الاكبر الذي قال الله تعالى فيه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما فلا ذنب اعظم من الشرك ولا ذنب اشد ضلالا من الشرك كما قال سبحانه ومن يشرك بالله فقد ضل, ضل ضلالا بعيدا مبين جزاءه سبحانه فقال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار ومن حكم بغير شرع الله تعالى ونحل اسلام فقد اشرك بالله كما قال سبحانه ولا يشرك في حكمه احدا ولا يشرك في حكمه احدا قال في اضواء البيان والمعنى ولا يشرك الله جن ولا علا احدا في حكمه بل الحكم له وحده جل وعلا لا حكم لغيره البته فالحلال ما احله تعالى والحرام ما حرمه والدين ما شرعه والقضاء ما قضاه ثم قال رحمه الله تعالى وما تضمنته هذه الايه الكريمه من كون الحكم لله وحده لا شريك له فيه جاء مبينا في ايات اخرى كقوله تعالى ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا ا وقوله تعالى ان الحكم الا لله عليه توكلت وقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وقوله تعالى ذانكم بانه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير وقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون ثم قال ويفهم من هذه الايات كقوله ولا يشرك في حكمه احدا ان متبعي احكام المشرعين غير ما شرعه الله انهم مشركون بالله تعالى وهذا المفهوم جاء مبينا في ايات اخرى كقوله تعالى في من اتبع تشريع الشيطان في اباحه الميته بدعوى انها ذبيحه الله ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين لا يوحون الى اولياءهم ليجادلكم وان اطعتموهم انكم لمشركون لم وصرَّح بأنهم مشرِكون بطاعتهم وهذا الإشراك في الطاعة واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو المُراد بعبادة الشيطان في قوله سبحانه ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبُدوا الشيطان إنه لكم عدوٌ مُبين وأن اعبُدوني هذا صراطٌ مُسَّقِيم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه لما ساله عن قوله تعالى اتخذوا احبارهم مرهبانهم اربابا من دون الله فبين له صلى الله عليه وسلم انهم احلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما حل الله فاتبعوهم في ذلك وان ذلك هو اتخاذهم اياهم اربابا ومن اصرح الادله في هذا ان الله جل وعلا في سوره النساء بين ان من يريدون ان يتحاكموا الى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم انهم مؤمنون وما ذلك عباد الله الا لان دعواهم الايمان مع اراده التحاكم الى الطاغوت بالغه من الكذب ما يحصل منهم منه العجب وذلك في قوله تعالى الم ترين الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ثم قال الشيخ الامين رحمه الله تعالى وبهذه النصوص السماويه التي ذكرنا يظهر غايه الظهور ان الذين يتبعون القوانين الوضعيه التي شرعها الشيطان على ال السنه اوليائه مخالفه لما شرعه الله جل وعلا على السنه رسله صلى الله عليه وسلم انه لا يشك في كفرهم وشركهم الا من طمس الله بصيرته واعماه عن نور الوحي مثلهم ثم قال رحمه الله تعالى واما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والارض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والارض كدعوى ان تفضيل الذكر على الانثى في الميراث ليس بانصاف وانه ما يلزم سوائهما في الميراث وكدعوى ان تعدد الزوجات ظلم وان الطلاق ظلم للمراه وان الرجم والقطع ونحوهما اعمال وحشيه لا يسوغ فعلها بالانسان ونحو ذلك فتحكيم هذا النوع من النظام في انفس المجتمع واموالهم واعراضهم وانسابهم وعقولهم واديانهم كفر بخالق السماوات والارض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو اعلم بمصالحها سبحانه وتعالى ان ان يكون معه مشرع اخر علوا كبيرا ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان الله اذن لكم ام على الله تفترون ولا تقولون لما تصف السانتكم الكذب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 صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اتقوا الله عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه واطيعوه ولا تعصوه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ولا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهو كافر ومن استحلى ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر فانه ما من امه الا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما راه اكابرهم بل كثيرٌ من المُنتسِبين إلى الإسلام يحكُمون بعاداتهم التي لم يُنزِلها الله كسوالِ في البوادي وكأوامِر المُطاعِين في عشائِرهم ويرون أن هذا هو الذي ينبَغِي الحُكمُ به دون الكتاب والسُنَّة وهذا هو الكُفر فإن كثيرًا من الناس يسلمُوا ولكن مع هذا لا يحكُمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون في عشائرهم فهؤلاء اذا عرفوا انه لا يجوز لهم الحكم بما لا يجوز لهم الحكم الا بما انزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا ان يحكموا بخلاف ما انزل الله فهم كفار انتهى كلامه رحمه الله تعالى وقال شيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى قوله سبحانه الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك الايه فيه بيان ان من زعم الايمان بالله و برسوله وهو يحكم غير شريعه الاسلام فهو كاذب منافق فهو كاذب منافق ضال عن الصراط المستقيم كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فاقسم بنفسه ان الخلقه لا يؤمنون حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع فاذا حكم انتفى الحرج باطنا وحصل التسليم الكامل ظاهرا فمن لم يحصل منه ذلك فالإيمان منتف عني ثم قال رحمه الله تعالى والفساد الواقع في الأرض من قتل النفوس ونهب الأموال إنما هو بالسبب إضاعة أوامر الله وارتكاب نواهيه كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فظهور الفساد في البادية والحاضرة سببه اعمالهم فلو انهم عبدوا ربهم وحكموا نبيهم لصلحت احوالهم ونمت اموالهم وانفسهم كما قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى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 فمن اكتفى به عن احكام الباطل فهو المرحوم ومن اعرض عنه الى غيره فهو الخاسر فاذا اعرض الناس عن كتاب ربهم وحكموا غير نبيهم عاقبهم الله بان يعادي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا كما قال تعالى ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكر به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ولكن لما عاد الاسلام غريبا كما بدا صار الجاهلون به يعتقدون ما هو السبب الرحمه سبب العذاب وما هو سبب الالفه والجماعه سبب الفرقه والاختلاف وما يحقن الدماء سببا لسفكها فمن اعتقد ان تحكيم شريعه الاسلام يفضئ الى القتال والمخالفه وانه لا يحصل الاجتماع والالفه الا على حكم الطاغوت فهو كافر عدو لله ولجميع رسله من اعتقد ان تحكيم شريعه الاسلام يفضئ الى القتال والمخالفه وانه لا يحصل الاجتماع والالفه الا على حكم الطاغوت فهو كافر عدو لله ولجميع رسله فان هذا حقيقه ما عليه كفار قريش الذين يعتقدون ان الصواب ما عليه ابائهم دون ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فالتحاكم الى الطاغوت كفر فقد ذكر الله تعالى في كتابه ان الكفر اكبر من القتل قال سبحانه والفتنه اكبر من القتل وقال والفتنه اشد من القتل والفتنه في هذه الايه هي الكفر فلو اقتتل الباديه والحاضره حتى يذهبوا لكان اهون من ان ينصبوا في الارض طاغوتا يحكم بخلاف شريعه الاسلام التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فلو ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمه الى الطاغوت لاجلها ولو اضرك مضطر نخيرك لينا ان تتحاكم الى الطاغوت او تبذل دنياك لوجب عليك البذل ولم يجوز لك المحاكمه الى الطاغوت والله اعلم انتهى كلام الشيخ سليمان رحمه الله تعالى ايها المسلمون والمسلم وان من الحكم بغير ما انزل الله الحكم بما يسمى في هذا العصر بالديمقراطيه وهي شعار عامه الدول التي تزعم انها اسلاميه وهي حكم الشعب بالشعب وان الشعب هو مصدر التشريع وان السياده للشعب ولا سياده فوق سياده الشعب الديمقراطيه بهذا المعنى طاغوت من طواغيت العصمه يجب الكفر بها وبدساتيرها الكفريه المصادمه لشريعه الله تعالى بل لا يصح للعبد توحيد الا بالكفر بها وبنظمها وان تحكيمها او التحاكم اليها مروق من الاسلام وكلام اهل العلم الذي سمعتموه صادق على هذه المله الطاغوتيه فلا يحل لمسلم ان يقرب منها فضلا عن مباشرتها لا في الدخول في برلماناتها الشركيه ولا في وضع دسائسها الكفريه ولا في تعييدها باي وسيله كانت ولو بادلاء الاصوات لها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 قال ابن كثير رحمه الله تعالى والايه زامه لمن عدل عن الكتاب والسنه وتحاكموا الى ما سواه وما من الباطل وهو المراد بالطاغوت ها هنا فالطاغوت هنا يشمل كل حكم وتشريع ونظم تخالف وتصادم شريعه الله ثم بين جل وعلا حكمه بقوله وقد امروا ان يكفروا به اي بهذا الطاغوت وهو الحكم بغير ما انزل الله وهذا مما أجمعت عليه الرسل قاطبة وهو من معنى لا إله إلا الله كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعفضوا الله واجتنبوا الطاغوت فدخل في الطاغوت الحكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية وإن تفننوا في أسمائها فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء فمن لم يكفر بها لم يكن موحداً وتامل يا عبد الله قول ربك جل وعلا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فامر سبحانه بالاجتناب لا بالترك قال اهل العلم وارتنب ابلغ من قوله اتركوا فان اتركوا لعدم الفعل وارتنب تقتضي ذلك وتقتضي المباعده والمجانبه قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فاما صفه الكفر بالطاغوت فان تعتقد بطلان عباده غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر اهلها وتعاديهم انتهى كلامه رحمه الله تعالى فليس الامر هنا بترك هذه القوانين والدساتير الكفريه فحسب بل بجعلها في جانب وانت ايها المسلم في جانب اخر ان تبتعد عنها غايه البعد بحيث لا تلتقي معها باي وجه من الوجوه فكيف يسوغ حينئذ يا عباد الله كيف يسوغ لاحد كان من كان ان يزعم انه اجتهد واداه اجتهاده الى الدخول في هذه المجالس الشركيه او التصويت لهذه الدساتير الضغطي وان اي راي او قياس او اجتهاد في هذه المساله فهو باطل مردود على صاحبه وان حشد له ما حشد من الشبه التي يزعم انها ادله تؤيد زعمه الباطل فالمساله قد حكم فيها جبار السماوات والارض بحكم لا يتغير ولا يتبدل حكما عاما مطلقا في كل زمان ومكان فقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما